بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم من ثمرات المطابع في هذه الحلقة نعرض لرسالة علمية قدمت لنيلي درجة الماجستير تقدم بها المؤلف إلى قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة في كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. عنوان الرسالة: مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات. عرض ونقد. من تأليف الشيخ الدكتور أحمد بن عبد الرحمن بن عثمان القاضي ومن إصدار دار العاصمة للنشر والتوزيع بالرياض. للحديث عن الكتاب. وعن أهم محتواه أو احتوته هذه الرسالة يسرني أن أستضيف فضيل الشيخ الدكتور أحمد بن عبد الرحمن القاضي صاحب الرسالة لنتحدث وياه عن شيء من مضمون هذه الرسالة فأهلا ومرحبا بكم شيخ أحمد حيكم الله أهلا ومرحبا فضيل الدكتور في البداية أود أن أتعرف عن مفردات هذا العنوان أهل التفوير ونصوص الصفات الحديث عنها كمدخل مهم إذا تكرمتم وحسنا وإليكم شكرا <تصفيق>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 يحمل هذا الكتاب أو هذه الرسالة العلمية اسمه موضوع يتعلق بأمر صفات الله عز وجل ويمثل اتجاها خاطئا باطلا منخرفا لدى بعض المنتسبين إلى القبلة من المسلمين وهو طريقة التفوير ويراد بالتفوير ما عمد إليه بعض الناس من اعتقادي أن ما أخبر الله تعالى به عن نفسه أو أخبر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم من نصوص الصفات أنه لا سبيل إلى العلم بمعناها وأننا فقط نتعبد بألفاظها وبالتالي فإننا فإنهم يفوضون علم هذه المعاني إلى الله عز وجل ولا يقتصرون على تفويض الكيفية كما يصنع اهل السنة والجماعة فكل صفة من صفات الله عز وجل لها لفظ يدل عليها ولها معنى معلوم في أصل وضعه في لغة العرب ولها كيفية هي عليها في الواقع بالنسبة لصفات الله تعالى فنحن نثبت لله عز وجل هذه الألفاظ ونثبت ما دلت عليه من المعاني أما الكيفية فإننا نفوضها إلى الله تعالى م. أما هؤلاء القوم أعني أهل التفويض فإنهم يفوضون المعنى أيضا وبالتالي فإنهم لا يثبتون معنا لهذه النصوص ولهذا سماهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وسلميذ ابن القيم سماهم أهل التجهيل لأن مذهبهم هذا يؤدي إلى التجهيل والحديث في نصوص الصفات ليس لا... الأسماء لم يفوضوها أبدا هؤلاء التفويض في الحقيقة يتعلق بالصفات نظرا لأن كل اسم من أسماء الله تعالى يتضمن صلفة وإن كان هذا المذهب بمعناها وبمدلوله الاعم الأوسع ربما تناول ما هو أكثر من ذلك وهو مذهب قديم قبل الإسلام يسمى اللاء أدرية ولكنه في تناية التاريخ الإسلامي انحصر في باب الصفات وربما تحديدا ما يسمون من الصفات الصفات المشكلة وهي الصفات الخبرية والصفات الفعلية لكن الآن لفظ التفويض الدكتور صح أن نقول هو لفظ صحيح في جانب وخاطئ في جانب لكن من باب التغريب أطلق عليهم لأنهم يريدون به تفويض الصفة عموما هذا في الواقع صحيح التفويض منه, منه ما هو صحيح وهو تفويض الكيفية إلى الله عز وجل وأما تفويض المعنى فإن الله سبحانه وتعالى خاطبنا بلسان عربي مبين فلذلك ينبغي أن نثبت لله هذه المعاني التي أثبتها لنفسه أو أثبتها له, له نبيه صلى الله عليه وسلم والسلام. وأهل السلم أطلقوا عليهم أهل التفويض هكذا عموما الواقع أنهم هم الذين سموا أنفسهم هذه التسمية وأرادوا بذلك تجميل طريقتهم وإلا فإن اللفظ المناسب أن يقال أهل التجهيل لأن مذهبهم يؤدي إلى الجهل بالله سبحانه وتعالى وفد باب العلم بالله من جهة النقل ومن جهة العقل كما أنه يؤدي ايضا إلى تجهيل السابقين الأولين من الصحابة من المهاجرين والانصار والتابعين لهم باحسان البواعث على هذا البحث هو الدكتور هناك بواعث دعسكه لاختيار هذا الموضوع هذا صحيح الواقع ان من اهم البواعث ان هذا الباب يعني باب العلم بالله عز وجل من اشرف ابواب الدين فتحرير الكلام فيه وبيان العقيده الصحيحه من اهم ما يشتغل به طلبه العلم والدعاه الى الله عز وجل الامر الثاني انه قد شاع وللاسف فهم خاطئ لطريقه السلف المتقدمين وانهم يسلكون مسلك التفويض فتجد في كتب كثير من المتاخرين من يقسم اهل السنه الى قسمين متقدمين ومتاخرين فيجعل اهل التاويل المذموم هم المتاخرين ويجعل السلف اهل التفويض ولهذا قال بعضهم وكل نص أوهم التشبيه فوضه أو أول ورم تنزيها فجعلوا التفويض طريقة للسلف والتأويل طريقة للخلف فهذا سهم الخاطئ كان الحقيقة سائدا منتشرا عند كثير من الناس ولا يزال فرأيت أن من المهم تجلية هذا اللبس ورد الحق إلى نصابه وتبين أن طريقة السلف من الصحابة والتابعين مخالفة تماما لهذا المنهج الدخيل على الإسلام نعم. تقسيم الكتاب أو رسالة الدكتور سيدعوني للحديث عن بعض القضايا فلعلنا نعرض هذا التقسيم للمستمع نعم هذا السبب تكون في الحقيقة من مقدمة أو هي في الواقع تمهيد تلاها ثلاثة أبواب وخاتمة فأما التمهيد فقد تضمن مبحثين أحدهما لمحه تاريخية عن نشأة الكلام في الأسماء والصفات ومن أهم النتائج المتعلقة بهذا المبحث هو سلامة صدر هذه الأمة القرون الثلاثة الفاضلة من مقالة التفويض، فقد ظل هذا الباب مصونا ولله الحمد رغم أنه قد ظهرت في تلك الفترة بوادر ورؤوس الفرق المنحرفة الأخرى لكن ظل هذا الباب مصونا في تلك الحقبة المميزة أما المبحث الثاني فكان في الحقيقة محاولة لتتبع اتجاهات أهل القبلة حيال نصوص الصفات بالتقسمات التي ذكرها أهل العلم وبيان موقع أهل التفويض في هذا الإطار أما الباب الأول فقد جعلته عن حقيقة التفويض ونشأته وذلك عبر فصول ثلاثة في الفصل الأول تناولت حقيقة التفويض من الناحية اللغوية ومن الناحية الاصطلاحية ثم في الفصل الثاني حاولت التعرف على نشأة هذا المذهب ومتى ظهر أول مرة في التاريخ الإسلامي وذلك عبر تتبع لبعض الشخصيات الهامه التي تكلمت في باب الصفات ومتى بدا القول بالتفويض اما في الفصل الثالث فقد عرضت فيه امثله من مقالات التفويض وان هذه الشبهه وهذا اللبس قد تغلغل في كثير من الاوصاف عند المتكلمين في العقائد وعند بعض المفسرين وعند كثير من من الكتاب المعاصرين أما الباب الثالث فقد جعلته لمناقشة شبهات أهل التفوير إذ أن أهل التفوير يستمسكون ببعض الشبهات النقلية من الكتاب والسنة وبعض الشبهات العقلية ففي الفصل الأول ناقشت استدلالهم بالقرآن وفي الفصل الثاني ناقشت استدلالهم بالمأثور عن سلف هذه الأمة مما حملوه على غير وجهه ثم في الفصل الثالث ناقشت دعواهم أن التفويض هو الطريق الأسلم وناقشت مقالتهم الشهيرة طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم ثم في الفصل الرابع ناقشت دعواهم أن العقل لا تعلق له في باب الصفات وبيّنت موقف العقل أو موقف الإسلام من العقل وتحديد وظيفته بالضبط في باب الصفات أما الباب الأخير فقد جعلته في بيان لوازم مذهب أهل التفويض وأدلة بوبلانة فلا شك أن أي مذهب باطل سيستزم بعض اللوازم الباطلة فجعلت الفصل الأول في بيان تلك اللوازم وهي لوازم خطيرة جدا في الواقع ثم في الفصل الثاني بينت أدلة بطلانه سمعا وعقلا وأخيرا في الفصل الثالث حاولت في الواقع أن أتلمس بعض الاثار العملية المترتبة على القول بالتفويض وتأثيرها على قيمة النص الشرعي لدى المسلمين ثم بعد ذلك ختمت الكتاب بخاتمة مركزة تضمنت أهم النتائج التي توصلت إليها جميل, جميل. نستطيع نقول ما هي أشهر الفرق في مذهب التفويض الشيء؟ الواقع أن مذهب التفويض اتجاه مم. يمكن أن تجده عند كثير من المنتسبين إلى مختلف الفرق والطوائف مم. وقد قال شيخ الاسلام تيميه كلمة في الواقع كانت قد لفتت انتباهي لهذا الأمر ولعلها كانت من الأسباب للعناية به فإنه بعد أن ذكر مقالتهم وفصلها قال رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل فتبين من هذا أن مقالة أهل التفوير المنتسبين إلى السنة واتباع السلف من شر مقالات أهل الكفر والإلحاد فهذا يدلنا في الواقع على أنها مقالة خطيرة وأنها متغلغلة لدى كثير من الناس فنحن نجد مثلا لدى المتاخرين من المتكلمين من يسوذ التفويض ويعده قسيما للتأويل فهذا التأويل من المعتزلة والأشاعرة والمتوردية وغيرهم يرون أن التفويض هو طريق السلف وأن السلف رحمهم الله في زعمهم لم يكونوا يثبتون معاني ما أخبر الله تعالى به عن نفسه أو أخبر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم نعم أحياناً قد تكون بعض المذاهب لا ترى في أصلها مذهب التفويض فيكون المتقدمون منهم مثلاً لا يرون هذا المذهب بينما المتأخرين يرونه مثل الأشاعر هل هل ظهر هذا فالمتقدمين من الأشاعر مثلاً لا يرون مذهب التفويض بينما المتأخرين يظهر عليهم أكثر؟ الحقيقة إنه في بعض مقالات الأشاعر المتقدمين ما يدل على التفويض نعم <تصفيق> <تصفيق> وقد صنع هذا أبو الحسن الأشعري رحمه الله وعفى عنه لا سيما في فترة الانتقالية نعم. التي انتقل فيها من مذهب المعتزلة نعم. إلى مذهب الكلابية وإن كان انتسب انتسابا عاما في الواقع نعم. إلى طريقة الإمام أحمد رحمه الله لكن الواقع أنه قد بقي عليه أشياء ففي رسالته الموسومة رسالة إلى أهل الثغر ما يدل على أنه سلك مسلك التفويض في بعض المسائل مه. وعلى هذا نسج بعض كبار الأشاعرة حيث أنهم قرروا أن التفويض هو مذهب السلف ووجد شيء من ذلك في كلام الإمام الخطابي وفي كلام البيهقي وفي كلام بعض المتأخرين بل هو كثير عند المتأخرين كما أن المسذلك مثلا عند النووي وعند بعض المتأخرين من الأشاعر وغيرهم لكن أقصد هذا بمتأخر الأشاعر ممن انتسبوا إلى هم في الحقيقة ليسوا منهم كالرازي مثلا وامثاله وإن كان انتسب إلى الأشاعر لكنه سلك مسلك الفلاسفة أكثر ويعني سبح في بحر المتكلمين وظهر عليه التوفيض أكثر وإن انتسب إلى الأشاعر لا شك أن الرازي من أساطين المذهب الأشعري ولكن صنف من هؤلاء غلب عليه الجانب العقلي ولذلك أطلقوا هذه المقالة التي أشرت إليها آنفا وهي أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم والواقع أن هذه الموازنة المدعاة فيها غض ونقص من طريقة السلف رحمهم الله حينما يزعمون أنها فقط أسلم وأن طريقة السلف الخلف أعلم وأحكم والواقع أن هذه العبارة عبارة متناقضة إذ أن من لوازم العلم والحكمة أو من ثمار العلم والحكمة السلامة ومن متطلبات السلامة تكون مؤسسة على علم وحكمة فالعبارة في الحقيقة متناقضة وإنما أرادوا بها تسويق مذهبهم الكلامي في في الدقائق المتبقية هذا ممكن فضيلة الدكتور نتحدث عن بعض اللوازم على هذا المذهب نعم أشرتهم إليه الواقع أن هذا المذهب يلزم عليه لوازم متعددة وهي لوازم لا شك أنها باطلة من ذلك مثلا القدح في حكمة الرب سبحانه وتعالى إذ أن مقتضى مقالة التفويض أن يكون الله سبحانه وتعالى قد خاطب عباده بما لا يعلمون وأمرهم بتدبر ما لا يعلمون فهذا فيه قدح في حكمة الله سبحانه وتعالى ثم أنه أيضا يتضمن الوقوع في في التعطيل المحب، فإن قوما يقولون لا نعلم ما يدل عليه ما أخبر الله تعالى به عن نفسه، الواقع أنهم يقعون في تعطيل من من أشد أنواع التعطيل، ولهذا قال شيخ الإسلام أن مقالتهم من شر مقال في أهل الكفر والإلحاد، فإن أهل التأويل على الأقل حينما يصرفون النص عن معناه الحقيقي. يحيلون على معنى آخر يليق بالله عز وجل وإن كان ليس مرادا لله عز وجل في ذلك النص المعين في الأعمل أغلب. نعم. ثم إنها أيضا تتضمن أو تستلزم بعنا في القرآن العظيم فإن الله سبحانه وتعالى وصف كتابه بأنه مبين وقال بلسان عربي مبين وقال إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته ونحن ذلك فكأن أهل التفويض أو أهل التجهيل يردون على الله قوله ويقولون كلا هو ليس مبين ولا يمكن تدبره ولا يمكن تعقله أيضا من لوازم ذلك غلق باب التدبر كما أشرت إليه فلا ينتفع حينئذ أحد بكتاب الله وقد ذكر السلف المتقدمون أنهم كانوا لا يتجاوزون عشر آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل ولم يستثنوا شيئا من ذلك البتة ثم أيضا أن في هذا المذهب في مذهب أهل التفوير مصادمة للنصوص الدالة على الإثبات فإن, فإن القرآن مليء بإثبات الصفات لله عز وجل ولله الأسماء الحسنة هذا على سبيل الأجمال وأما على سبيل التفصيل فما أكثر الآيات الدالة على اثبات صفات الله فكأن القوم يهدرون جميع هذه النصوص ولا يفعون بها رأسا ثم إن من اللوازم الباطلة التي تتززم على هذه المقالة تجهيل النبي صلى الله عليه وسلم والسادقين الأولين فإنهم يقولون بلسان مقالهم وبلسان حالهم أنه حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم مراد الله عز وجل بما أخبر عن نفسه فمن ذلك اولى من الصحابة والتابعين كما أن أيضا في طريقتهم هذه حيدة عن سبيل المؤمنين ومخالفة لطريقة السابقين الأولين فإنه لا يمكن أن يأتي هؤلاء بأدنى دليل يدل على ان احد من السلف المتقدمين كان على هذه الطريقه وإنما هي اوهام وتلبيسات ادعوها الله الله فهذه في الحقيقه بعض الموازم التي تستلزم على مذهب اهل التفويض السلام عليكم هو الدكتوراه ما هي الدكتوراه فهي في الواقع تتعلق بموضوع آخر وهو عن دعوة حادثة وهي دعوة التقريب بين الأديان فعنوان هذه الرسالة دعوة التقريب بين الأديان دراسة نقدية في ضوء العقيدة الإسلامية وأنا أعد الإخوة المسلمين بإبن الله نستعرض هذه الرسالة في حلقات قادمة مع فضيلة الدكتور باسمكم مسلمين الكرام أتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى لضيفي هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن عبد الرحمن القاضي شكرا لكم شيخ أحمد حياكم الله فارك الله فيكم مستمعي الكرام قدمت لكم في هذه الحلقة كتابا بعنوان مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات عرض ونطق من تأليف أحمد بن عبد الرحمن بن عثمان القاضي ومن إصدار دار العاصمة للنشر والتوزيع بالرياض حتى ألقاكم بإذنه تعالى في كتاب آخر مع ثمرة أخرى من ثمار مطابعنا استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته